رَسَلْنَاكَ شاهدا ومبشرا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بالله ورسوله وتعزروه وَتُوقِّرُوهُ وتسبحوه بُكْرَةً وأصيلا إن الذين يبايعونك إن أيديهم. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً.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 لا أهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم ظن السوء وكنت قوما ضرا ومن لم يؤمن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 وَالرَّسُولُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ عَذَابًا أَلِيمًا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ونغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم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 وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكم اي بل ومحله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطاوهم فتصيبكم منهم معروه بغير علم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 وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشدا أي لهم تراهم تراهم ركع سجدين يبتغون فضلاً من الله ولضوانا يبتغون فضلاً من الله ولضوانا فيما هم في وجوههم. في السجون ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فأزرعه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرّاع يعجب الزر الله ليغيظ بهم الكفار